صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أي ظله يجعل صدره ضيقا حرجا، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.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 وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والانس ألم ياتيكم الم ياتيكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم وَيُنذِرُ لَكُمْ لِانْقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ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 وما كان لله فهو يصل الى شركائهم سا ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم وَجَلَّ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءُهُمْ لِيَرُدُّوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها لا يطعمها إلا من نشأ بزعمهم وأنعام حرمة ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء علي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 سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله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 والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وأتوا حقه يوم حصاده وأتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين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 تُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَذْكَرَيْنِ حَرَّمَ أَم الْأُنثَيَيْنِ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ